بسم الله الرحمن الرحيم Minua, فتحنا لك herra, مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم herra, herra, herra, herra, herra,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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وَسَاءَتْ at Nasira Walilla Hijunu Du وَكَانَ Watiwal عَزِيزًا Allahuazizan Hakima in A Rusella Kashahidewa Mu Bashi وَرَسُولِهِ Litu Minu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 إن أراد بكم أَوْ أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم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 يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَاً طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ Pullan tättäbiauna كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ Fasaja فَسَيَقُولُونَ بَلْ sudunene, velkanule, بل لَا huuminkolile. Pullil mukalla, fina, minne laura, bisetude, huuminkolle, huuminkolle, jafpa, jafpa, jafpa, jafpa, تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 Vauhra, lemmta, rodi ruoali, rodi aha, pollahu bihe, wakan allahu, kulli xejin, rodi wala' unpaatella kumulla vina kaffarulla, wala' ulla, de vera, wala' jia, ula' nasi ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفة أي بلغ ما حله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهليات فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وَكَانَ Allahu بِكُلِّ kun عَلِيمًا xeji inalima. Lopotensuada Allahu rasu lahu ija bil-happo. Latet hullun, l-messi d-al-haroma وَمُقَصِّرِينَ لَا Allahu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 وَالَّذِينَ مَعَهُ أَجِدَاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهمْ رُكْعَ السُّجَدِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِمَاهُمْ فِي وَجْوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ به ملك